أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين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 فبفضل من الله تعالى التقينا في لقائن ثادقين مع موضوع الرشوة وآثارها المدمرة والتقينا مع أنواع الحرام الموجودة في الأمة الإسلامية ثم التقينا بعد ذلك مع موضوع مع كيفية التوبة من المال الحرام وكيف يرد كل من اكتسب مالاً حراماً يرد ما أخذه إلى أهله وأصحابه وبعدما التقينا مع كيفية التوبة من المال الحرام أقدم إلى حضراتكم اليوم بمشيئة الله تعالى نماذج رائعة من الإخوة الذين تابوا ورجعوا إلى الله وأتى كل واحد منهم بقلب يملأه الإيمان ويعمر بالثقة فيما عند الله ليرد كل منهم ما أخذه من حرام النموذج الأول الذي جاءني في هذا المسجد بعد موضوع كيفية التوبة من الحرام فصل لم يتجاوز العاشرة جاءني في قبلة هذا المسجد وسألني سؤالا بشفرة الإيمان وقال لي إنه يبكي لأنه أكل صعاما من حرام اكتسبه أبوه فكيف يتوب إلى الله ووجدت أن السؤال من الصفل يخرج من لسان يتحرك بتطرة الإسلام واحتز له جسدي وأجبته بتوفيق الله تعالى بما يليق بسنه وتطرته وخرج مسرورا بتوفيق الله عز وجل بعده جاء شاب في ريعان شبابه يسأل عن كيفية التوبة من حرام أكله من حقول الناس ومزارع الناس وثمار الناس وهو صغير فقال أكلت من حقل فلان وثمر فلان وفاكهة فلان وتألمت نفسي و... وأريد أن أتوب إلى الله فماذا أصنع بعده رجل يسأل عن مال وقع في يده من رجل تركه أمانة عنده ثم غاب صاحب الأمانة ولا يدري أين هو فيسأل ماذا يصنع في الذي في يده ثم جاءني شيخ في مؤخرة المسجد بعد صلاة العشاء وَسَأَلَني عَن غَنَمٍ رَبَّاها شَرِكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكٍ لَهُ ثُمَّ غَابَ الشَّرِيكُ وَانْقَطَعَتْ أَخْدَاهُ وَنَمَتِ الْأَغْنَامُ وَتَكَاثَرَتْ وَلَمْ يَبْلِغْ عَن شَرِيكِهِ شَيْئًا وَيُرِيدُ أَنْ يُخْلِقَ نَفْسَهُ مِنَ الْأَغْنَامِ الَّتِي لِشَرِيكِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا بَيْنَ يَدَيِ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثم كان كمة التائجين وعلى رأس هذه النماذج الرائعة أن جاءني أحدهما في المسجد والثاني في بيسه وقصة كلاهما وقصة كليهما موحدة وهي أن رجلا أنجب ولدا واحدا ثم أنجب بنات ثلاثا فتحركت الغيرة والشبع في قلب الأب فأراد ان يحرم البنات اللاتي هن من فلدة واللاتي هن هبة من الله فماذا يصنع حرم بناته حرمانا كاملا ثم كتب كل ما يملك لولده. وشاء الله أن يموت الأب قبل أن يتوب إلى الله مما ارتكب وكان سؤال كل من الابنين أنه قال لي إن أبي قد رحل عن الدنيا دون أن يأخذ منها شيئا وأنا أشعر أن والد الآن يتقلب في قبره فزعل مما كتب ومما صمع فأنا أريد أن أنجي أبي وأنقذ نفسي فقلت له خذ العهد بينك وبين الله أن ترد حق أخواتك البنات إليهن وأن تمزق العقود المسجلة التي سجلها لك أبوك لأنك إن لم تفعل ذلك رحلت إلى الله كما رحل أبوك فتعاهد الاثنان بفضل الله على أن يرد كل منهما حق البنات إليهن، وهذا كان قمة نماذج التائبين أسأل الله لهذه النماذج أن يزيدهم من صبر، وأن يثبتهم على دينه، وأن يغنيهم من عصايه، تحية وتقدير. إلى هذه النماذج الرائعة التي تابت إلى الله ورجعت إلى الله أردت أن أقدم هذه النماذج في منظور اليوم ليكون منطلقا إلى عنوان اللقاء وهو أننا في حاجة إلى أن نراقب أنفسنا مع الله رب العالمين مراقبة الله عز وجل اخوتي عباد الله ان الذي ساب الى الله ورد الحرام الى اهله يحب نفسه والذي لم يتوب وبقي على الحرام ولم يثقي ما عند الله لان هناك نماذج اخرى لم تؤمن ثوبتها وظلت على الحرام هذا الذي لم يرد الحرام أيضا يحب نفسه التائب يحب نفسه وغير التائب يحب نفسه كيف هذا الذي بقي على الحرام يحب نفسه لأنه أراد أن يمتعها متحة بالمال الذي في يده ولكنه نفس أنه يمثع نفسه متعة مؤقتة متعة بقدر عمره في الدنيا وبعده سيلقى نارا تنظى لا يسواها إلا الأشقى الذي كذب وتولى والسائب أيضا يحب نفسه إلا أنه حرمها من الحرام مؤقتا وحرمها مؤقتا وأسعدها معبدا لأنه سيحجب على الله لينجو من النار وسيجنبها الحدقى الذي يؤدي ما له يتذكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بطغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يضع لأنه سار على ترب قول الحق تبارك وتعالى قد أسلح من تزكى أي زك نفسه وذكى ما له من الحرام قد أسلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إخوتي عباد الله السائب محب للآخرة وغير السائب محب للدنيا وحب الآخرة يستدعي أن يتنازل الإنسان عما في يده للناس وحب الدنيا يقضي أن يمسك الإنسان على ما في يده للشيطان الذي يمسك للشيطان والذي يتبرع وينقذ نفسه لله اننا نرى ان حب الاخرة يقضي التنادل لله عما في اليد كيف هذا اننا نرى نماذج في اهل الغرام واهل العشر لا أقصد عطف النساء هذا صنف أيضا وإنما الذي يعطف نوعا معينا في الحياة فهذا يعطف محرسا في أمر ما وهذا يعطف أصلا في ناحية ما وهذا يعطف جانبا من جوانب الحياة في أمر ما ونرى أن هؤلاء يقولون لن على استعداد ان اضحي بنفسي في سبيل هوايته بل ونجد بعضهم ينتحر ويقدم حياته هزلا رخيصة لا ثمن لها في سبيل هوايته فاذا ودن استنادل بالروح والمال بل بعضهم يقدم هدايا لمن يعفق تفوق الخيال فايذا وجد التنازل عما في يدي في سبيل الحق الا يقولوا اولى ان نتنازل عما في ايدينا لقيوم السماوات والارض انه من باب اولى اننا نجد ما في تقدم حياتها في سبيل هوايتها فَإِنْ صَادِقٌ أَوْثَ أَنْ يُوجَكَ بَيْنَنَا مَنْ تَنَازَلَ عَمَّا فِي يَدِهِ بِمَالِكِ الْمُلْكِ وَأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ إِنَّ اللَّهَ خَذَلَ سَائِمَهُ حِينَ مَا أَنْزَلَ قَوْلَهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ أَسْرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَادِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوصى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز الحظيم لما نزلت الآية شارع المؤمنون بالله ورسوله وقالوا نعمة الصفقة أنفسه هو خالقها وأمواله هو رزقها يأخذ منا ما خلق ويأكل منا ما رزق ليؤتينا الجنة. نعمة الصفقة والله فصاروا بتوقيع العقد مع الله حتى يأتي رجل كسيدنا ابي بكر بكل ما يملك ويضعه بين يدي رسول الله فيقال له ماذا تركت لأهلك يا ابا بكر فيقول قولك الواثق بربه تركت لهم الله ورسوله هذا هو الإيمان هذا هو التنازل هذا هو المدهد الذي يجب أن نتحرك عليه إذا كنا نحب الآخرة فحب الآخرة يقتضي أن تتنازل عما في يدك وعما اكتسبته من حرام وأن تقدمه تائما لقيوم السماوات والأرض إخوتي عباد الله ان امة الاسلام في هذا الوقت تبكد جانبا مهمة وهو جانب رقابة الله لنا نراقب المخلوق في جميع تحركاته. يخاف بعضنا بعضا ويرحب بعضنا بعضا ويراقب بعضنا بعضا ومراقبة المخلوق مره ومراقبة الله عجل لماذا لان مراقبة الله هي الحيصل في حياة كل مسلم فلو اننا نعلم ان الله يراقبنا في كل صغيرة وكبيرة وهو موضوع اليوم لفلحت احوالنا لقد تمزق كلنا من بعضنا البعض تآخينا في كل شيء الا استآخي في الله التقى بعضنا مع بعض في كل طريق الا طريق الله. تحادثنا في كل شيء الا الحب في الله وهذا يرجع الى فقدان حلقة مراقبة الله في قلوبنا. الا من هدى الله اعلموا عباد الله ان الله يراقبنا جميعا ويختبرنا فهو سبحانه يختبر العبادة بالعذب ويختبرهم بالهنل يختبر بالذنب ويختبر بالتمكين يختبر بالعفاء ويختبر بالسلب، يختبر بالأمر ويختبر يختبر يختبر بالغنى ويختبر بالفقر، يختبر بالمرض ويختبر يختبر بالصحة يختبر بالضحك ويختبر بالبكاء اقترح قوله تعالى وان الى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا وانه خلق الذكر والانثى ان القرآن يبرغ لنا امثله حيه لنتيقظ لرقابة الله عز وجل مراقبة على مستوى الأفراد ومراقبة على مستوى الامم فهناك رجلان رجل نسب ورجل نجح مراقبة الله للأفراد هي هي مراقبة الله للأمم أما على مستوى الأفراد فرجل شقارون قارون أستاذ اقتصادي كبير رجل اقتصادي بارع يقول القرآن في وصف ماله. وآتيناه من الكنود ما إلا مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي الحوة اقتصاد كبير وعطاء جليل فماذا قيل لقارون قيل له يا قارون انظروا إلى الاختبار على مستوى الفرد أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغل فساد في الأرض فماذا قال قارون اغترك ما يغتر الكثير من ممآت فهزك في طيش معرضا عن منهج الله وقال انما اوتيته على حلم عندي عبقريتي هي سبب غناي فكانت النتيجة والحكم الى حكم فخشفنا بي وبداره الارض لما لا يزامد احدا اما التي افتبر أيضا على مستوى الأطراب ونجح سيدنا سليمان أعطاه الله أكثر من قارون أعطاه وسخر له الريح والأرض والجبال والجو والجن والطيب وكل الكائنات تحت أمره بإذن الله وقال ضع عرش غنقير فلما رأى العرش مستكرا عنده، لم يخسر لم يقل قواك لم يقل عبقريتي لم يقل انا جديد بهذه النعمة كما يقول الكثيرون منه انما قالها قولة الضحيف الى الله هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكثر ومن كفر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غلي كريم اخوتي عباد الله لا تظن حقوق الناس فوضى لا تظن عرق الناس فوضى لا تظن عراب الناس فوضى إن رجلا وهب عبدا إلى رسول الله خادما وعاش الخادم في خدمة رسول الله وفي غزوة خيضة يروي الحديث البخاري ومسلم في غزوة خيضة خادم رسول الله مجاهد مع رسول الله وبين اصحاب رسول الله يربط فرسا فيصاب بسحن فيفتشه وكان قبل ان يفتشهد سرق شملة غلى شملة يعني ما تساوي الغطرة او الثاقية او العمامة خمسة ريالات او عشرة ريالات تساوي في وقتنا هذا فلما غلها من مال المسلمين وسرقها والسجد قالت الصحابة هنيئا له الشهادة فقال رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى والذي نبسي بيده ان الشملة لتستعل عليه نارا في قطره ليس ضوضة ليست, ليست حكما وليس نصبا وليس حدمة لرسول الله انما هو ايمان يتحرك وسلوك يترجم فجاء رجل وقد سرقن عليه بعدما استمع ان الشملة تستعل نارا وانا اقول لاصحاب الملايين واصحاب الآلاف من الحرام اذا كان الشملة بخمسة ريالات تستعل نارا على خادم رسول الله فماذا تفعلون في قبوركم بعد الرحيل الى الدار الاخرى. جاء رجل وقد فرق معنيك فقال يا رسول الله شراكان عصرت على اجهما سائما الى الله فقال الرسول ما معناه شراق من النار او شراكان من النار حتى سيكون نارا على الذي اخذه في قبره ويوم القيامة اخوتي عباد الله عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون من المثلث قالوا المثلث فينا من لا برحم له ولا متاح قال صلى الله عليه وسلم المبلث من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وطيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا هذا سبحان الله ماذا لا يفعل به انظروا إلى تكملة الحديث انظروا الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤقى هذا من الحسنات، وهذا من حسناته فإن سنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من سيئاتهم فصرحت عليه ثم صرحت النار هذا هو المثل. ليس الغنى في الدنيا انما الغنى غنى الاخرة فنحن في حاجة الى رقابة الله حلقة مفقودة في نفس الكثير من, النار. من الذي يدعن الجار يأكل جار، ويدعن الاخ يأكل اخاه ويدعن الاخ يأكل اخته ويدعن الاب يكتب للولد ويحرم الدين كله يرجع الى فقدان رقابة الله لكم على دوائن ترافعون به مولاكم وخالفكم الذي يعلم السر وعفة يقوله احد العلماء يقول اذا كنتم تعتقدون ان الله لا ينظر اليكم فالخلل في ايمانكم واذا كنتم تعتقدون ان الله ينظر اليكم فلماذا تجعلونه احوام من اليكم اذا كنتم لا تعتقدون ان الله لا يراكم فالخلل في ايمانكم كفر واذا كنتم تعتقدون ان الله يراكم فلماذا تجعلونه اهونا الناظرين اليكم? ان كل منا لو دخل على مفتش في عمله يداري عيوبه ويداري ما عنده ويجهر نفسه في احسن مقام ويعرض نفته أمام المخلوق في أحسن إندام فإذا كنا نعتقد أن الله يراقبنا فلماذا دعنا الله أهونا الناظرين إلينا لماذا دعناه أهونا الناظرين إلينا أجداد لو تذكر أن الله يراقبه لابتعد لأن الله يراه هو يتوارى من الخلق ولا يتوارى من الله والله الذي لا إله غيره اختم لقاء اليوم بصفة ذكرها لي اخذ ليس في هذه البلد وانما هو من دولة اخرى أقول حالكم والله ساهد علي يقول كان طالبا فترك موصنا براسة وذهب اليدني بمرأة فلما خلا بها وكان يعتاد الترجد عليها فلما دخل وحان وقت التوبة ومراقبة الله وجد المرأة عارية تنتظره فلما اغلق الباب وانكم الحجاب يقسم لي ان المرأة استثرت بطوبها وعقصت تنتفض وترتعب وترفع رأسها وتقول وتنادي ربها يا رب ما في تسدي موطن شبر الا وقد مسته الحرام الم يأني الاوان ان تتوب علي يا يا ارحم الراحمين فيقول احتضبت امامها مرتعده فتي قلت ما شانك امراه قالت يا فلات ارجع لطلب العف فان الله يراني ويرى يكتم لي انه خرج من عندها سائبا الى الله رب العالمين سبحان من حول وكرا معظية الى مكان طاعة لقيوم السماوات والقرب. راقب الله في اعمالكم. راقب الله في مكاسبكم. راقب الله في مكاسبكم. راقب الله في خلق الله لن نجد من يأكل حراما تحية وتقديرا للصفل الذي سأل عن الحرام تحية وتقديرا للشاب والرجال الذين سألوا عن حرام تحية وتقديرا من اخوة الذين ردوا مال البنات اليهم اللهم عوضهم خيرا وعدلهم مكان تلك الارض ارضا مكانها في الجنة في مفعد صد عند مليك مكتدر اتفوا الله عباد الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكن واستعبوا من الزمن بك من لا زنب له ادعو الله يستجد لكم واستغفروه الحمد لله حمدا كثيرا كما قدر صلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما اتصلت عليهم بنظر وسمعت أذن بخبر اتقوا الله فإن الله مع المتقين فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما وتشريفا لقدر المصفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما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 والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب نجيب الدعوات وراسع الدرجات لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر بفضلك يا كريم الدولة الإسلامية اللهم قو الرواية الإسلامية اللهم ارأس بالأمة المحمدية إنك لا تزال يا إله رؤوسا رحيما اللهم ارفع المقت والغضب عنا ولا تصلف علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي neer onur, وأصلح فساد قلوبنا واشفي بقدرتك أمراضنا وارحم برحمتك أمواتنا ونسلك يا ربنا أن تنصر إخواننا المجاهدين للإسلام في كل مكان اللهم انفرهم وثبت أقدامهم اللهم سدد رميتهم اللهم قوي شوكتهم اللهم لا تسلبهم نصرك الذي رأيناه يتجلى منك يا أرحم الراحمين اللهم إنك قد أزقتنا حلا وكنصرا ايمان فيهم فلا تسلبنا ما اعطيتنا يا ارحم الراحمين اللهم انهم رفعوا راية التوحيد فلا تخفضها ورفعوا كلمة التوحيد فلا تخفضها وانفرهم وجلد للارض تحت اقدام اعدائهم يا ارحم الراحمين ونسألك اللهم ان تنفف باخواننا الزعفاء في ارض المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ونسألك اللهم ان تنفر خادم الحرمين الشريفين اللهم بحق هذه الساعة المباركة نسألك ان تجزي هذا الرجل عن الحرمين الشريفين خير الجزاء اللهم ارزقه امرا مباركا وصحة وآفع واجزكي عن المساجد وعن المصحف الشريف خير الجزاء ووفقنا جميعا الى ما تحب وفرضه واختم لنا ملك بخاسمة السعادة والمسلمين اجمعين يا رب العالم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيساء بالقربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكر الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأكلوا الصلاة